م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م للعلوم ر ا ل ك آ ي ا ت ا ل ك ت ا ب ا ل م ب ي ن أنزلناه ل ل قرآنا عربيا موسوعه ت ع ل ن نحن ن النابلسي ق ي للعلوم الاسلاميه و ا ل ش م س و الهدى خ ي ر ك ه د ي ن قال ي ا ب ن ي لا تقص ا ل ص ح ي على إ خ و ت ك ف مضمون ا لك كيدا إ ا ل ش ي ط ا ن الإنسان ع د و م ب ي ن وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل ا ل أ ح ا د ي ث ويتم نعمته عليك وعلى آ ل يعقوب كما اتمها على أ ب و ي ك من قبل إ ب ر ا ه ي م و إ س ح ا ق إ ن ربك عليم حكيم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 اقتلوا يوسف أ و طرحوه أ ر ض ا يخل لكم و ج ه أ بكم ي وتكونوا من بعدي قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و أ ل ق م في غيابه الجب يلتقظه بعض ا ل س ي ا ر ة إ ن كنتم فاعلين قالوا يا أ ب ا ن ا ما لك لا تامنا على يوسف و إ ن ا له لناصحون أ ر س ل ه م على غد يرتع ويلعب و إ ن ا له لحافظون قال إ ن ي ليحزنني أ ن تذهبوا به و أ خ ا ف واخاف أ ن ي ن ك ل ه الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان ي ج ع ل و ا في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا ا أ ب ه م ك و س و ا ه النابلسي إنا ذ ه ن ا و ل ف ع ن متاعنا فأكنه د ا ل و م ا أنت بمؤمن ل ن ا و ل و ك ن ه و َ ج َ ا ء ُ و ا على ََ ق َ ي ص ه بدم كذب َ قال َ بل سولت َََْ لكم َُْ أ َ ن ف س ُ ك ُ م ْ أ َ م ْ ر ا فصبر ََ جميل َ والله ََّ المستعان ََُْ على ََ ما َ تصفون ََِ وجاءت َََْ س َ ي َ ا ر َ ة ٌ ف َ أ َ ر ْ س َ ل ُ و ا والدهم ََُْ ف َ أ َ د ل َ ى د َ ل و ٌ قال يا بشرى هذا بشرى غ م و أ س ر ه م ب ض ا ع ه م و ا ل ل ه ع ل ي م بما ي ع م ل و ن وشرقوا م ن ب ا س د ر ا م معدودة و ك ا ن و ا ف ي ه من ا ل س ا د ي ن وقال الذي اشترى من مصر لامراته اكره م ث و ى و عسى ان ينفعنا أ و نتخذا ولدا وكذلك مكنا ليوسف في ا ل أ ر ض ولنعلمه من ت أ و ي ل ا ل أ ح ا د ي ث والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر منه ولما بلغ ش ه آتيناه ح ك ه الهدى م ش ر ك و دعويه و ف ي بيتها ر ربحيه و ذات ا ل أ م و ا ب و ق ا ل ت هيت لك قال م ع ا الله إنه ر ب ي أحسن مثواي إ ن ه ل ا ف ل ح الظالمون ل و ق د همت ب ه وهم ب ه ا لولا أ ر ب ر ه ا ر ب ي ك ذات ل لنصرف ك عنه مضمون ا ا ل ف ح ش ء إ ه من ع ب ا د ن ا ا ل م خ ل ص ي ن واستبق الباب وقدت قميصا من دبر و أ ن ف ي ا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أ ر ا د ب أ ه ل ك سوءا إ ل ا أ ن يسجن الا ان يسجن او عذاب أ ل ي م قال ه ي ر ا و د ت ن ي عن نفسي قال ه يرى عن ل ف ض ي ش ه الدكتور محمد ل ا ت ب النابلسي ك وان كان قميص ه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ك ك د موسوعه عظمين ي ف النابلسي للعلوم الاسلاميه م د ي ن ة ر أ ة ع ز ز تراود ت ا ف اسماء عن ن ف قد ش ف ح ا إنا ل ن ر ا ه الحسنى في ف ل م ا س و ع ت ب م ه النابلسي ه ن للعلوم ت ت د ه م نمتكأ ت الاسلاميه و ح د ة هن ك ن ا و ق ت ر وقطعن أ شركه وقلن الهدى شركه د م و ي ه غير ربحيه ذات ل ي م مضمون ل ق د اجتماعي م و س و ع م ا ل ن ا ب ل س ن و ل ع ك و ن م ن ا ل ص ا ب ر ي ن قال رب السجن أ ح ب إ ل ي مما يدعونني ا ل ي و إ ل ا تصرف عني ك ي د ه م أ ص ب إ ل ي ه ن و ل ك ن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه ك ي د ه م إنه م و ا ل س م ي ع ه النابلسي للعلوم س ن ا ل ا ق ا ل ا ر إ م ي أرى أ ح موسوعه ف ر ي ا ل النابلسي ك م ا للعلوم ا م ترزطانه إ ا ن ب ت الاسلاميه ب ت أ و ي ه قبل أن أ ي ي ت ك م ك م م ع ل ن إني تركت م ل ة ق و م م لا ي ؤ ن و ن ب ا ل ل ه وهم ب ا ل آ خ ر ر ة هم ك ا ف و ن و ا ت ب ع م ل ة آباء إبراهيم إ و س ح ا ق و ي ع ق و ب م الاسلاميه ذلك من ف ض ل ا ل ل ه ع ل و م الاسلاميه م ا ت ع ب د و ن من د و ن ه إ ل النابلسي أ للعلوم ا ل ا س ل ا ا م ل ه ل م و أكثر ا ل ن ا س ل ا ي للعلوم الاسلاميه ي واما ا ل آ خ ر فيسلب فتاكل الطير من راسي قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناجم منه ما اذكرني عند ربك ف أ ن س ا ه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالطعس وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سمبلات خضر واخر يابسات يا ايها ا ل م ل أ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أ ط غ ا ث ا ح ل ا م وما نحن ب ت أ و ي ل ا ل أ ح ل ا م بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أ م ه أ ن ا أ ن ب ئ ك م ب ت أ و ي ل ه ف أ ر س ل و ن يوسف أ ي و ا ل ص د ي ق أ ف ت ن ا في سبع بقرات سمان ي أ ك ل ه ن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و أ خ ر ياوسات لعلي ارجع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروا في سنبله إ ل ا قليلا مما تاكلون ثم ي أ ت ي من بعد ذلك سبع شداد ي أ ك ل ن ما قدمتم لهن إ ل ا قليلا مما تحسنون ثم ي أ ت ي من بعد ذلك عام فيه غ ا ث الناس وفيه م ع ص ر و ن وقال الملك اتوني به فلما جاء قال و س و ع إلى ربك ف ا س أ ل ه م ا ب ا ل س و ة ا ل ت ي ل ل ع ل ه م ا ل ا س ل ا م ي م قال ما خطبكمن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليهم ن سوء قالت ا م ر أ ة العزيز ا ل آ ن حصحص الحق أ ن ر ا و ت ه عن نفسه و إ ن ه لمن الصادقين ذلك ليعلم أ ن ي لم أ خ م ه بالغيب و أ ن الله لا يهدي كيد الخائن وما أ ب ر ئ نفسي إ ن النفس ل ا م ا ر ة بالسوء إ ل ا ما رحم ربي, إن ربي شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه م ذات مضمون ي اجتماعي الأرض ل م وكذلك مكنا ليوسف في ا ل أ ر ض يتبوا منا حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أ ج ر المحسنين ولا أ ج ر ا ل آ خ ر ة خير للذين آ م ن و ا وكانوا يتقون وجاء ا خ و ة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهاز قال ا ت و ن ي ب أ خ ر لكم من أ ب ي ك م أ ل ا ترون أ ن ي اوفي الكيل و أ ن ا خير ا ل منسين فإن ل م تأتوني به ف ل ا ك ي ل ل ك م عندي و ل ا تقربون ق ا ل و ا س ن ر ا د عنه قال لفتيان ي ج ع ل و ا ب ض ا ع ة امتي لحالهم لعلهم يعرفونها إ ذ ا انقلبوا إ ل ى أ ه ل ه م لعلهم يرجعون فلما رجعوا إ ل ى أ ب ي ه م قالوا يا أ ب ا ن ا منع منا ل ك ي ل ف أ ر س ل معنا أ خ ا ن ا نكتل وانا له ن ح ا ف ظ و ن هل آ م ن س م ع ل ي ه إ ل ا كما أمنتكم ع ل ى أخيه ن ق ب ل س ي للعلوم ه خير ح ا ه و أ ر ح الاسلاميه ر ح ي م ن م فتحوا ت بضاعتهم ردت ا وجدوا ع ه م إ ل م قالوا يا أبانا قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ موسوعه ن ث ا مِنَ ل ه ن ا أَنْ يُحَاطَ ب ك م ف ل م مَوْثِقًا ا آتَوهُ س ا ل ا ل ل ه ع ل ى م الاسلاميه نَقُونُ و َ لا تدخلوا موسوعه ا د ا ل ن أ ب و ا ب متفرقة وما أ ل ن ي عنكم من ا للعلوم ه شيء الاسلاميه توكلون عليه توكلت وعليه توكلت فليتوكل ا ل م ت و ك ل و و ن ل ه ا د خ ل و ا من ح أمرهم أبوهم ما ك ا ن ي ق ى لا حاجة في ن ف س ع ق و ع ه النابلسي للعلوم ا م ن الاسلاميه ع ل شركه ا الهدى س ا ي ع ل ش ر ك ا دعويه خ ل غير ربحيه ذات أخوك فلا مضمون اجتماعي فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحم اخيه ثم اذن مؤذن أ ايتها العيد انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير زعين. قالوا ت موسوعه ل م م ت النابلسي ج ف ا للعلوم أ ر الاسلاميه و ن وجد ف فهو ج ز ا ؤ موسوعه النابلسي أخي للعلوم الاسلاميه أخي و م ا كان ليأخذ أ خ ا ه في د ي ن ا ل م ل ك إ ل ا أن ي ش ا ء ا ل ل ه لرفع ر د ج ا ت م ن ن ي ه وفوق كل ذي علم عليم قالوا ان يسرق فقد سرق أ خ ذ ن ا ه من قبل ف أ س ر ه ا يوسف في نفسه ولم ي ب ل ه ا لهم قال أ ن ت م شر مكانا والله أ ع ل م بما تصفين قالوا يا أ ي ه ا العزيز إ ن لهم شرخا كبيرا موسوعه النابلسي ك م ح ن ق ا ل ل ع ل ل إلا ه أن نأخذ و ج د ن ا م ت ا ع ن ا ع ن د ه ل موسوعه ت س ا النابلسي ج ي ق ل م ت ع ل و م ا ل ا س ل ا م قد أ خ ذ عليكم موثقا من الله ومن قبل, ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أ د ر ح ا ل أ ر ض حتى ي أ ذ ن لي ابي أ و يحكم, يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إ ل ى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا للغير حافظين واسال ي ل ق ر ي ه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادق ن لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل م ا ب ل س ي عيناه م ن ا ل ح س ن ف ه و ك ي ع ق ا ل و ا ت ب ل س ف ي ت ل ع ل و ن تكون حتى تكون حرضا حتى حرضا أو م ن ا ل ه ا ل ك ي ن ق ا ل إ ن م ا م ي ه مسنا و أ ه ل ن ا الضر فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا و أ ه ل ن ا الضر وجئنا ب ب ض ا ع ة مسجى ا ف أ و ف ل ن ا الكل وتصدق علينا إ ن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم ليوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا اينك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد منا الله انه من يتقي ويصبر فان الله ف ل موسوعه النابلسي أ ج د ريح و ف ل و ل ا أن تفندون ق ا ل و ا م الاسلاميه لفي ل الشيخ القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال ف ل موسوعه ا على ل النابلسي ل ل خ ل و ا م ص ر إن ش ا ء ا ل ل ه ا م ي ن ورفع حقا وقد أحسنني أ إذ خ ر ج السجن وجاء ن من ي ل ك م من الهدى ش ن ب ع دعويه غير ر ب ح ي إ خ و ت ي إن ربي لطيف ل م ا يشاء انه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من ت أ و ي ل ا ل أ ح ا د ي ث فاطر السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ت و ل ي في الدنيا و ا ل آ خ ر ة توفني مسلما و أ ن ح ق ن ي بالصالحين ذلك من أ ن ب ا ء الغيب نوحين اليك وما كنت لديهم إ ذ أ ج م ع و ا أ م ر ه م وهم يمكرون وما أ ك ث ر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما ت س أ ل ه م عليه من أ ج ر إ ن هو الا ذكر للعالمين و ك أ ي ن من آ ي ة في ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض يمضون ع ل ي ه ا وهم ع ن ه ا معرضون وما ي ؤ م أكثرهم ن ب ا ل ل ه إ ل ا و ه م مشركون م أ ف ن و ا أن ت أ ت ي ه م غ ا ش س م ن ع ذ ا ب الله أو تأتيهم ا ل س ا لا ع ع ة قبة وهم ي ش ر و ن قل هذه سبيلي د ع و إ ل ى الله على بصيره أ ن ا ومن ت ب ع ن ي وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين وما أ ر س ل ن ا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من أ ه ل القرى ي ي س ر و ا الأرض في ف ي س و ع ا ق ب ة ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م ولدار الآخرة خ ي ر ل ل ذ ي ن انتقوا ت أفلا ع ق ل و حتى إ ذ الاسلاميه استيأس و ن انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن ق و م المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما ك ه الهدى و ل ك ن ت ص د ق ا ل ذ ي بين ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي